أولائك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتقل القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنست ناراً إِنِّي أَنَسْتُنَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَادُونَ فَلَمَّا جَاءَ أَهْلُ يُدَّابُ رِكْمَانَ كَمَن كَانَ 117. ومن حولها وسبحان الله رب العالمين 118. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم 119. وألق عصاك فلما رأاها تهتز كأنها جان ولا مدبرا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 صِرَتْ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داوود وقال يا ايها الناس علمنا من انطق الطير واوتينا من كل شيء ان هذا له الفضل المبين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 اَمْلُدْخُلُ مَسَاكِنَكُمْ لا يَحطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ لا يَحطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا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 قال لعفريت من الجن اني اتيك به قبل ان تقوم من مقامك وانني عليه لقوي امين قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك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 قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مَّرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 قالوا اطردنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون وكان في المدينه تسعه رهط يبسدون في الارض ولا يصلحون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 فأنبتنا به حدائق ذات بهجه ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإلههم مع الله بل هم قوم يعدلون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 وَمَن يُرْسِلِ الذِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَي رَحْمَتِهِ أإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَمَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ أَئِلهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا يَعْلَمُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ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 لا مخرجون لقد اوعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إن هذا إلا اساطير الأولين قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين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 انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا واللهم مدبرين وما انت بهذا العمى عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن باياتنا فهم مسلمون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّن مَّن يَكْذِبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُضْحَىٰ